ويمدهم في قغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق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 بَعُوضَةً فَمَا فَمْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ, فيقولون مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَالًا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 وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى فَقَالَ فَأَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا قال يا O Adam, send them to their names. So when they send them to their names, he said, I didn't say to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 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا, وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه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 هم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وانيا يفرهبون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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم, وأنتم تتنون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا, وأغرقنا آلَ فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ عَهِدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً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 كلوا من طيبات ما بزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا, فكلوا منها حيث شئتوا الباب سجدا وقولوا وَقُولُوا حِظَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ فَدُعُونَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا يُخْرِجْ لَنَا مما تنبت الأرض مِنْ مَعْتُونٍ بِتُلْأْرِضٍ بَقْلِهَا مِنْ بقلها وَفُومِهَا وَعَدِسِهَا وَبَصْلِهَا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 فلهم أدرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارق ولا بكر عوان, عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون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 ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة ما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشتق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله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 قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم, ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون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 وَإِذَا أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَن تُمْ هَٰؤُلَاء تقتلون أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقَةً وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا دفادوهم وهو محرم عليكم إخراجوهم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 بل عَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ لَمْ يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتِ اللَّهُ على الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده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 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بينات وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 تَجِدُوهُ عِندَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى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 وَأَنِّي فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عذل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.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 واتخذوا من مقام إبراهيم نصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي, أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَنْكُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ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 ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون قل اتحجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا, ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل ان انتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل, وما الله بغافل عن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 فَلَنُوَلِّي أَنَّكَ قِبَلَةٌ تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْجُهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَالَهُ بِغَافِلٍ عَنْ يَعْمَلُونَ ولئن أتيت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 الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلوا عليكم آياتنا ويذككم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم وأشكر لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه استعينوا بالصبر والصلاه استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعر ولا نبل عن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.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 عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو فلا جناح عليه أن يطوف بهما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 أولائك يلعنهم الله ويلعنهم لاعون إلا الذين تابوا وأصلحوا وأبينوا فأولائك أتوب عليهم فأولائك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب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 في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء وَالْأَرْضِ لآيات لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين امنوا اشد حبا لله والذين آمنوا أشد حُبًّا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب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 وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ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 ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم اولئك ك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمرفقة، فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق.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 وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وَبِنَ السبيل والسائلين في الرقاب واقام الصلاه واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أَيُّهَا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى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 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا استيسر مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى أَوْ بِهِ أَذَمٍّ مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فما استيسر مِنَ الْهَدْيِ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 ومنهم من يقول ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا, وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا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 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه, والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره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 والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم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 والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر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 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظالمون فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا إن ظنَّ أَيُّ قِيمَ حُدودَ اللهِ وَتَلكَ حُدودُ اللهِ يُبَينُها يُبَينُها لِقَومٍ يَعْلَمُونَ وَإِذا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا, واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن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 وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَرَاجُْنَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكنتم أكننتم في انفسكم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 واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا واعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا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 ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق, ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال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 أي ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كَلَّمَ اللَّهَ ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتَتَنَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ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 انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويوميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب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 ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ منهن جُزْآءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سعيا واعلم وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير.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 وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها, فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 الشيطان يعدكم الفقر يأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يُؤْتِي الحِكْمَةَ من يشاء ومن يُؤْتَى الحِكْمَةَ فقد أُوْتِيَ خَيْرًا كثيرا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ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 ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم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 فنظرة إلى ميسره وان تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما وَاتَقُوا يَوْمَ وَاتَقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ وَاتَقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى الله ثُمَّ توفى كل نفس ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شيئا فَإِنْ كان الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضعيفا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلِّ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ وَاشْهَدُوا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأةان فرجل ممن ترضون من الشهداء مما تضل من إحداهما, إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى اجله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 فإن أمن بعضكم بعضًا فاليؤدِّ الذي أتُمَّ أمانَته واليتَقِ الله ربا واليتَقِ الله ربا ولا تكتموا الشهادة وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَعْفِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نَفْسًا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا, عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انت مولانا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين